وهذه من مسائل المطلق والمقيد في حالة اتفاق الحكم مع اختلاف السبب وكثير من العلماء يقولون يحمل المطلق على المقيد فتقيد رقبة اليمين والظهار بالقيد الذي في رقبة القتل خطأ حملا للمطلق على المقيد وخالف في ذلك أبو حنيفة وموافقه وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب في سورة النساء عند قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ولذلك لم نطل الكلام بها هنا والمراد بالتحرير الإخراج من الرق وربما استعملته العرب في الإخراج من الأسر والمشقات وتعب الدنيا ونحو ذلك ومنه قول والدة مريم إني نذرت لك ما في بطني محررة أي من تعب أعمال الدنيا ومنه قول الفرزدق حمام بن غال بن التميمي أبني غدانته إنني حررتكم فوهبتكم لعطية ابن جعالي يعني حررتكم من الهجاء فلا أهجوكم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس الآية يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين لأن الله تعالى قال إنها رجس والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس وقيل إن أصله من الركس وهو العذرة والنتن قال بعض العلماء ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا كقوله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وكقوله لا يصدعون عنها ولا ينزفون بخلاف خمر الدنيا ففيها غول يغتال العقول واهلها يصدعون أي يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها وقوله لا ينزفون على قراءة فتح الزاي مبنيا للمفعول معناه أنهم لا يسكرون والنزيف السكران ومنه قول حميد بن ثور نزيف ترى ردع العبير بجيبها كما ضرج الظار النزيف المكلمة يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران وأن خمرة العبير الذي هو الطيب في جيبها كخمرة الدم على الطريد الذي ضرجه الجوارح بدمه فأصابه نزيف الدم من جرح الجوارح له ومنه أيضا قول امرئ القيس إذا هي تمشي كمشي النزيف يصرعه بالكثيب البهر وقوله أيضا نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراش الفؤاد الرخص ألا تختر وقول ابن أبي ربيعة أو جميل فلا تمت فاها آخذ بمقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرجي وعلى قراءة ينزفون بكسر الزاي مبنيا للفاعل فيه وجهان من التفسير للعلماء أحدهما أنه من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر ونظيره قولهم أحصد الزرع إذا حان حصاده وأقطف العنب إذا حان قطافه وهذا القول معناه راجع إلى الأول والثاني أنه من أنزف القوم إذا فنيت خمورهم ومنه قول الحطيئة لعمري لا, لا إن أنزفتم أو صحوتم لبئس النداما أنتم آل أبجر وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا وخالف في ذلك ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ومال خمار وأنصاب وعزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله رجس يقتضي نجاسة العين في الكل فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول وإليه الإشارة بقول صاحب مراقح السعود وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبن وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به المعروف في اللسان الدارج بالكولونيا نجس لا تجوز الصلاة به ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر وما معه في الآية بوجه من الوجوه كما قاله القرطبي وغيره قال مقيده عفى الله عنه لا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحته واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه فليس للمسلم ان يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه انه رجس كما هو واضح ويؤيده انه صلى الله عليه وسلم امر باراقه الخمر فلو كانت فيها منفعه اخرى لبينها كما بين جواز الانتفاع بجلود الميته ولما أراقها وعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة عين الخمر بأن الصحابة اراقوها في طرق المدينة ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهاهم عن التخلي في الطرق لا دليل له فيه فإنها لا تعم الطرق بل يمكن التحرز منها لأن المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر كثيرة جدا حيث تكون نهرا أو سيلا في الطرق يعمها كلها وإنما أريقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها قاله القرطبي وهو ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم هذه الآية الكريمة يفهم من دليل خطابها أي مفهوم مخالفتها أنهم إن حلوا من إحرامهم جاز لهم قتل الصيد وهذا المفهوم مصرح به في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا يعني ان شئتم كما تقدم إيضاحه في اول هذه السورة الكريمه قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا الايه ذهب جمهور العلماء إلى أن معنى هذه الايه الكريمه ومن قتله منكم متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه وخالف مجاهد رحمه الله الجمهور قائلا إن معنى الايه ومن قتله منكم متعمداً لقتله في حال كونه ناسيا لإحرامه واستدل لذلك بقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه كما سيأتي إضاحه إن شاء الله تعالى وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون فيها قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول وإذا عرفت ذلك فاعلم أن في الآية قرينة واضحة دالة على عدم الصحة قول مجاهد رحمه الله وهي قوله تعالى ليذوق وبال أمره فإنه يدل على أنه متعمد أمرا لا يجوز أما الناس فهو غير آثم إجماعا فلا يناسب أن يقال فيه ليذوق وبال أمره والعلم عند الله تعالى قوله تعالى أحل لكم صيد البحر الآية ظاهر عموم هذه الآية الكريمة يشمل إباحة صيد البحر للمحرم بحج أو عمره وهو كذلك كما بينه تخصيصه تعالى تحريم الصيد على المحرم بصيد البر في قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فإنه يفهم منه أن صيد البحر لا يحرم على المحرم كما هو ظاهر قال المؤلف رحمه الله واعلم أنه على قراءة الكوفيين فجزاء مثل الآية بتنوين جزاء ورفع مثل فالأمر واضح وعلى قراءة الجمهور فجزاء مثل في الإضافة فأظهر الأقوال أن الإضافة بيانية أي جزاء هو مثل ما قتل من النعم فيرجع معناه إلى الأول والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته